ومنهما يعلم بغير ذلك إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد في هذا الفصل ذكر المصنف رحمه الله نوعي الاختلاف في التفسير قال الاختلاف في التفسير على نوعين منهما مستنده النقل فقط ومنهما يعلم بغير ذلك وهذا بناء على الأصل في العلم أن كما ذكر هنا أن العلم إما استدلال إما نقل مصدق وإما استدلال محقق فكذلك الخطأ يأتي من جهة هذين الأصلين إما بالخطأ في النقل وإما بالخطأ في الاستدلال قال منهما مستنده النقل فقط أي مرجعه إلى النقل والنقل قد يكون عن المعصوم كما سيأتي وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر عن ربه أو عن غيره من الأنبياء إذا ثبت هذا بنقل صحيح وإما أن يرجع النقل الى إلى غير المعصوم وغير المعصوم النقل عنه إذا ثبت فإما أن يكون صوابا موافقا للحق وهو الاجتهاد الذي وافق الحق وإما أن يكون من الخطأ الذي خالف فيه المجتهد الصواب ثم بعد ذلك قد يعذر باجتهاده بل قد يؤجر إذا استفرغ الجهد وسلك المسلك الصحيح في الاستدلال، وقد يكون آثما إذا اجتهد بغير سلوك هذا الطريق كمن اجتهد في مقابل النص أو كمن اجتهد من غير تأهيل فالخطأ يرجع إلى هذا الأصل وهو ما مستنده النقل فقط وهذا مرجعه إلى العلم بالنقل إلى العلم بالنقل كأن ينقل العالم عن غيره دون أن يكون له اجتهاد وهذا الأصل مرجعه إلى سعة الطلاع العالم على كلام غيره سواء من النصوص أو من كلام العلماء ما يعلم بغير ذلك بغير النقل وهو عن طريق الاستنباط الذي يستنبطه العالم من النص ثم ذكر بعد ذلك السبب في هذا قال إذ العلم إما نقل مصدق العلم إما نقل مصدق وهو النقل عن الغير دون أن يكون للناقل اجتهاد في الاستدلال وإنما ينقل عن غيره إما النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وإما النقل عن غيره من أهل العلم ممن كان لهم اجتهاد في النصوص كالصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم وإما استدلال محقق استدلال محقق وهذا مرجعه إلى الاستنباط والفهم ويرجع, الأصل ويرجع هذا الأصل إلى قوة الاستنباط والفهم ولهذا يلاحظ أن العلماء الذين كان لهم سبق في الاجتهاد والفهم أن سبقهم يرجع إلى أحد أمرين إما إلى سعة الاطلاع على كلام أهل العلم وهو ما يغلب على أهل الحديث وإما سعة الاستنباط والفهم وهو ما يغلب على الفقهاء خصوصاً المنتسبين لمدرسة الرأي، ومنهم يجمع له بين الأمرين، كما حصل لكثير من الأئمة، من المتقدمين في عصر السلف، كما حصل للأئمة الاربعه وإن كان للإمام أحمد، وكذلك للإمام مالك من السبق في الاطلاع على الأحاديث ما ليس. لغيرهما ولالشافعي أيضا سبق في هذا لم يحصل لابي حنيف رحمه الله وقد غلب على الإمام أبي حنيف قوة الاستنباط والفهم والكل على خير إذا كان الاستدلال مرجعه إلى أصول صحيحة وإن كان السلف ذمه في بداية الأمر الرأي والتوسع فيه فالمقصود أن العلم مرجعه إلى إحدى القوتين إما قوة الاطلاع على النقل وإما إلى قوة الاستنباط والفهم فكلما كثر الطلاع العالم على النقل كلما استطاع أن يعرف الأدلة وأن يعرف الأحكام من خلال اطلاعه على الأدلة وعلى كلام أهل العلم وهذا النقل إما أن يكون عن المعصوم الذي يقطع بصحته وإما أن يكون عن غير المعصوم الذي يؤخذ منه ويرد والناس فيه أيضا على مراتب بحسب العصور وبحسب الأفراد أما بحسب العصور فعصر الصحابة مقدم على غيره من العصور في هذا ولهذا إذا جاء النقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له من المكان عند أهل العلم ما ليس لغيره من العصور وما ليس لغير الصحابة ثم بعد ذلك عصر التابعين ثم تابع التابعين ولهذا لهذه العصور الثلاثة من المنزله والمكانة بحيث إذا ثبت النقل عنهم أصبح له مكانه منزلة عند أهل العلم وهو ما أطرق عليه في اصطلاح العلماء مذهب السلف فإذا جاء النقل عن القرون الثلاثة المفضلة من الأئمة فإن هذا له مكانه ولهذا كثيرا ما يقيد العلماء المتأخرون كشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم ومن بعدهم من أهل العلم الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة على ضوء فهم سلف الأمة يعني في العصور الثلاثة المفضلة هذا بالنظر إلى العصور وأما بالنظر إلى الأفراد فقد يحصل لبعض أهل العلم من السبق في العلم والفضل والمكان في قلوب الناس والقبول ما لم يحصل لغيره وإن تأخر عصره مثل الشيخ الإسلام بن تيمية امام بن القيم والإمام محمد بن عبد الوهاب وبعض العلماء الذين لهم قبول في الناس لما عرف من سبقهم في العلم ومن توفيق الله لهم فإن العلم يحتاج إلى الطلاع على النصوص وعلى توفيق من الله وإلا فقد يطلع الكثير من الناس على النقول ولا يحصل له التوفيق الذي يحصل لبعض أهل العلم كما هو معروف عن بعض من جاء في العصور المتقدمة بعد عصر السلف من كثير من المحدثين في القرن الرابع والخامس لهم الطلاع واسع على الأحاديث وصنفوا مطولات في الأحاديث لكن لم يحصل لهم من العلم والفقه ما حصل لغيرهم ولهذا تجد أن بعض هؤلاء جمع الكثير من الأحاديث ويكون لديه خلل في باب الاعتقاد في الصفات وفي الإيمان وفي القدر فالمقصود أن أيضا النقل عن أهل العلم يتفاوت فإذا جاء النقل عن إمام له قبول في الأمة وعرف بقوة علمه وبقوة فهمه كان للنقل عنه ما ليس لغيره ولهذا لا يكاد ينقل الآن في مثل هذه المسائل عن شيخ الإسلام ابن تيميه نقل فيزهد فيه أهل العلم بل لا يعرف بعد عصر السلف من كان في درجته رحمه الله في قوة العلم وكذلك ما بسط الله له من القبول في الأرض بعد عصور السلف لا يعرف أن أحدا من العلماء حصل له هذا التوفيق الذي حصل لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فالمقصود أن الاستدلال هو ما يستنبطه العالم من النص وهذا بخلاف الطريق الأول وهو النقل فقد يحصل النقل لغير فقيه وأما هذا الباب فلا يحصل إلا لفقيه له قدرة واستنباط وفهم ثم بين المنقول قال والمنقول إما عن المعصوم وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا يسع المجتهد إذا وقف عليه أن يتركه لقول أحد ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن الحق الذي لا باطل فيه والذي يجب اتباعه ولا يجوز ترك شيء منه هو النقل عن الكتاب والسنة وأما كلام العلماء فيؤخذ منه ويرد كما قال الإمام مالك وإما عن غير المعصوم وإما عن غير المعصوم وغير المعصوم أيضا هذا على مراتب فهناك من هو إمام في السنة يكاد يغلب الصواب على اجتهاده حتى لا يكاد يخطئ إلا قليلا بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لا يعرف أنه اجتهد في مسألة فأخطأ ثم بعده عمر ثم بقية الخلفاء الراشدين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء يغلب عليهم الصواب والإصابة والتوفيق لأسباب كثيرة ثم يأتي بعدهم الأئمة بحسب مراتبهم ومنازلهم وهؤلاء كلهم معدودون من أهل الفضل والعلم ثم قد يحصل النقل عن غير المعصوم من أئمة الضلال الذين هم أئمة مقدمون عند أصحابهم وهم أئمة في الضلال المختار بن أبي عبيد الثقفي وبن سبأ والجهم والجعد فهؤلاء أئمة في الضلال وهم أئمة مقدمون عند أصحابهم وقد يحصل النقل أيضاً عن بعض من هو إمام في السنة لكن لا تكون له العصمه عند أهل السنة بينما يعتقد فيه البعض العصمه كما يعتقد الرافضه في أئمتهم مع أنهم عند أهل السنة أئمة كغيرهم بحسب مراتبهم فمن كان من الصحابة كعلي رضي الله عنه وابنيه الحسن والحسين فهم من الصحابة ولهم من المنزلة بقدر ما لهم من الصحبة ومنهم من هو من التابعين أو من تابع التابعين فهم أئمة لكن ليست لهم مرتبة الأسمة التي تضفى عليهم من قبل من يعظمهم ومن هؤلاء أيضا وهم على هذا الأمر كاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أئمة عند أهل السنة لكنهم لا يعتقد عصمتهم بينما يعتقد البعض فيهم العصمة كمن يغلو في بعض الصحابة من بعض المتصوفة أو غيرهم وكذلك المقلدة للأئمة الاربعه ولغيرهم كمن يعتقد في إمامه أنه معصوم حتى يترك النص لقول الإمام بدعوى أن الإمام لا يمكن أن يخفى عليه النص وإذا اطلع على النص لا يمكن أن يتركه فلا بد أن يكون اجتهاده هو الصواب وأن النص مؤول عند من يغلو في هؤلاء الأئمة والحديث يطول عن هذه المسائل ولكن المقصود هو التنبيه على هذه الأسوال ثم إن الشيخ الإسلام توسع في أصحاب هذه المناهج ومن يعتقد النقل ومراتبهم في النقل منهم من يكون نقله عن الإمام عن المعصوم كالمحدثين الذين يغلب عليهم العناية بالحديث ومنهم من ينقل عن من يعتقد أنه معصوم كبعض المنحرفين عن السنة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 بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول، فمنهما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنهما لا يمكن معرفته ذلك، أي أن الطريق الأول وهو النقل سواء قيل عن المعصوم أو غير المعصوم، فمنهما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف. يعرف هذا عن طريق الاجتهاد عن طريق الرجوع إلى النصوص ومنهم لا يمكن معرفة ذلك وقوله يعني معرفة الصحيح والضعيف هذا إذا كان عن غير المعصوم أما إذا ثبت عن المعصوم الخبر فإنه يعرف الصحيح لكنه ما ينقل عن غير المعصوم كما سيأتي في الأمثنة يحتمل الصواب والخطأ ولا سبيل لمعرفة ذلك لأن ليس فيه نقل موثق يعرف به الصواب من الخطأ ثم قال وهذا القسم الثاني من المنقول يعني ما لا يمكن معرفة الصحيح منه من الضعيف وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه أي أنه ليس لنا طريق في معرفة الصحيح من الضعيف وليس المقصود هو قصور الاستدلال عند بعض الناس ولكن الطريق الذي يمكن أن يقطع من خلاله بالصدق أو بالكذب أو بالقوة أو الضعف أنه غير ممكن ثم قال عامته مما لا فائدة فيه والكلام فيه من فضول الكلام أي أن عامة هذا الباب مما لا فائدة فيه والكلام فيه من فضول الكلام وهذا من دقيق فهم شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله لهذه المسألة لأن الدين قد وضحه الله عز وجل وبينه كذلك جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن تكون هناك مساله يختلف فيها الناس فلا يكون بيانها وتوضيحها في الكتاب والسنة وإنما عامت ما يختلف فيه الناس هو مما لا فائدة للكلام فيه مثل خوض الناس في الروح يقال إن أهل الكلام لهم أكثر من مئة قول في حقيقة الروح فالخلاف بينهم في هذه المسألة لا يقطع بالصدق والكذب فيصدق ويكذب ويصحح ويخطأ لأنه لا سبيل إلى معرفة ذلك بل إن العلم بهذا الباب مغلق ولا سبيل لمعرفة العلم الصحيح به أو كذلك الخوض في علم الساعة أو في بعض الأمور التي اخفاها الله عز وجل فإنه لا يقطع في هذا بشيء بل إن ما من متكلم في بعض المسائل إلا ويقطع بكذبه مثل تحديد علم الساعة فإنه يقطع بكذب كل من ادعى هذا العلم بخلاف بعض المسائل الأخرى التي لم يأتي بيانها في الكتاب السنة فيخوض الناس فيها فقد يصيب بعضهم لكنه ليس هناك طريق يمكن أن يصدق به المتكلم في هذا أو يكذب ثم قال وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا وهذا من دقيق الفهم الذي يرجع إلى معرفة الاصول فإنه لما ذكر أن هذا العلم منه ما يعرف الصواب منه ومنهما لا يمكن أن يعرف فذكر أن الكثير من هذا ولم يقل الكل لماذا هل هذا يرجع إلى مخالفة الأصل لا يخالف الأصل فإن كل الدين بيّنه الله عز وجل ووضحه لكن قد يخف على كثير من العلماء حتى لا يكاد يعرفه إلا قلة قليلة وقد ينعدم في بعض العصور من يعرف هذا العلم لكن لا يمكن أن ينعدم يعني جهل العلم بهذه المسألة في الأمة مثل ما خفيت مسائل كثيرة على بعض الناس بعد عصر الصحابة أو بعد عصر الأئمة المحققين فالذي لا يمكن أن يقطع بصحته أو بضعفه كثير منه مما لا فائدة فيه ومنه قليل من الدين لكنه يبقى الأمر ملتبسا مشتبها على كثير من أهل العلم في بعض المسائل مثل بعض المسائل التي اجتهد فيها العلماء واستفرغوا جهدهم ووقفوا موقف المتحير منها في مسائل كثيرة يعني بالنسبة لعموم المسائل الأخرى وليست هي الغالب الأعم لكنها ليست يعني أفراد وإنما هناك مسائل مثل الجد والاخوة ومثل المشركة ومثل الصلاة في وقت النهي ومثل بعض المسائل التي اجتهد فيها العلماء ومنهم من يرجح لكنه لا يقطع بشيء وأما أكثر المسائل فإنها مبينة موضحة وهذا مرجعه إلى ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير في قوله إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فأخبر أن المشتبه باب المشتبه يخفى على كثير من الناس ولم يقل على كل الناس وهذا بالنظر إلى أحوال الناس في العلم وأما بالنظر إلى الدين كله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك تأملوا مدلول هذا الحديث وهو أن الدين بين واضح بالنظر إلى عموم الأمة ولا يزيغ عن هذا الحق وعن الدين إلا هالك وأما بالنظر إلى أحوال الناس فإن الناس في هذا على ثلاثة أقسام منهم من يعلم الحق ويكون له علم ومعرفة بباب الحلال ومنهم من يعلم باب الحرام فالحلال بين والحرام بين وهناك باب مشتبه يخفى على كثير من الناس يخفى على كثير من الناس فهذا بالنظر إلى أحوال الناس نعم قال رحمه الله فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف وفي البعض الذي ضرب به قتيل موسى من البقرة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 نعم. ثم ذكر أمثلة لما لا يفيد ومما يكثر فيه الاختلاف كهذه المسائل التي ذكر وهي مما لا نفع فيه ولا فائدة كلون كلب أصحاب الكه وكذلك البعض الذي ضرب به قتيل موسى من البقرة ما هو من اجزائها وفي مقدار سفينة نوح ونوع خشبها واسم الغلام الذي قتله الخضر إلى غير ذلك من المسائل وبعض هذه المسائل يجتهد فيه بعض المفسرين ويستفرق جهده ويبحث عنه ومثل هذا ما جاء في بعض الأحاديث كأن يأتي في بعض الربات حدثنا رجل حدثنا أعرابي فلا نجد السلف لهم عنايه بمعرفة اسم هذا بينما تجد بعض المتأخرين ومنهم من أهل الفضل والعلم من يستفرق جهده في البحث عنه ثم يقول لم أعرف ولم أعثر عليه ويحتمل أنه فلان ويستفرق جهده في بحث هذه المساله مع أنه لا نفع للناس معرفة هذا الرجل بل إن من فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق التنبيه على هذا في بعض شرح بعض الأحاديث أنه إذا لم يكن لذكر اسم هذا الرجل فائده فإنه لا يذكر بخلاف ما لو كان معرفة وصفه مؤثر في الحكم فإنهم يذكرونه كأن يقول جاء أعرابي لأن الأعراب لهم أحكام من جهة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وكان يؤذن لهم ما لا يؤذن بغيرهم فيذكرون الوصف الذي يتعلق به الحكم ولا يعتنون بذكر اسم هذا الرجل بينما تجد بعض المتأخرين يشتغل كثيرا بهذا وهذا مما يضيع الكثير من الأوقات وهذا من فضول العلم الذي لا فائدة فيه وكذلك البحث في بعض المسائل كما يحصل الآن السؤال عن بعض المسائل مثل أن بعضهم يسأل هل الملائكة يرون الله الآن أو لا يرونه وما هي لغة أهل الجنة ويسألون عن تفاصيل في أعمال أهل الجنة وفي دخولهم مما لم نخاطب به ولا نفعل الناس فيه فهذا مما لا يحصل للناس فيه نفع ولا سبيل للاطلاع على الحق فيه قال فهذه الأمور طريق العلم بها النقل لا يمكن أن يكون العلم بهذه الأشياء يعرف بالاستنباط كأن يعرف مثلا لون الكلب كان يستنبط المجتهد من النص ما يعرف به لون هذا الكلب إلا أن يلد في النقل ما يدل على ذلك قال فما كان من هذا منقول النقل صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم هذا معلوم ويقطع به وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب لأن طريق الناس في تحديد هذه الأمور التي ذكر إما أن يكون بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا معلوم فإذا ثبت النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل من الثقات فإن هذا يعرف صدق هذا الخبر لأنه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب الأحبار ووهب بن منبه ومحمد بن اسحاق وغيرهم لان هؤلاء عرفوا بالاخذ عن اهل الكتاب ممن ياخذ عن اهل الكتاب فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه الا بحجه يعني يلاحظ هنا لما اخذ هؤلاء عن اهل الكتاب فان النقل عن اهل الكتاب سواء كان من المسلمين او مما اخذ مباشره عنهم فانه لا يصدق ولا يكذب قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم لأن أهل الكتاب عندهم علم وعندهم باطل ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه قد يحدثون ببعض الحق فيكذب وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه وهذا بخلاف العرب من أهل الشرك والأوثان فإن ليس عندهم علم ولهذا غالب ما ينقل عندهم وما هو موجود عندهم إن لم يؤخذ من أهل الكتاب فإن عامته من الكذب أما أهل الكتاب فعندهم علم فقد يحدث بشيء فيكذبه الناس فيكن من الحق أو يصدقه الناس فيكن من الباطل ولهذا هذا الحديث هو منهج عظيم في تعامل مع ما ينقل عن أهل الكتاب إلا أن يأتي في ديننا ما يصدقه وهذا في النقل عن أهل الكتاب في النقل عن أهل الكتاب فيما جاء من الأخبار المعروفة بالإسرائيليات في كتب التفسير أنها لا تصدق ولا تكذب وأما ما أخبر الله به عن أهل الكتاب مثل ما أخبر به في قصة موسى والخضر وفي قصة أصحاب الكهف وغيرها من الأخبار فهل هذا هو شرع لنا بحيث ما جاء في خبرهم خطبنا به على سبيل التشريع أو أن خطبنا به على سبيل الاتعاض والعبرة وليس بشرح هذا محل خلاف بين أهل العلم هذا محل الخلاف بين أهل العلم وليس هذا كما قال كالذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم لأن هذا خبر مصدق يخبر الله عز وجل عنه ثم بعد ذلك لما خطبنا بهذا هل ما أخبرنا به عن أهل الكتاب هو شرع لنا هذا أيضا فيه تفصيل أما ما جاء في ديننا ما يعارض هذا مثل سجود الأبوين وإخوة يوسف ليوسف فانا نقطع بأن هذا ليس من ديننا لأنه جاء في ديننا النهي عن السجود لغير الله ولو على سبيل التحية وأما ما جاء في ديننا تصديقه والعمل به مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود كانوا يصومون يوم عاشوراء. فقال نحن أولى بموسى فصامه وخالفهم وصام يوما قبله أو أرشد إلى صيام يوم قبله فهذا مما نقطع أنه من ديننا وأما ما جاء الخبر عنه في كتاب الله في النبي صلى الله عليه وسلم عن اهل الكتاب ولم يرد في ديننا ما يدل على مشروعيته أو ما يدل على عدم مشروعيته فهذا القسم هو الذي اختلف فيه العلماء هو الذي اختلف فيه العلماء هل هو شرع لنا أم لا نعم قال رحمه الله وكذلك ما نقل عن بعض التابعين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 ومع جزم الصاحب بما يقوله فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقدره عن تصديقهم نعم بعد أن ذكر الشيخ الإسلام يعني مراتب هذا النقل وأن منه ما لا فائدة فيه ولا سبيل المعرفة الصواب والخطأ وذكر أن مرجع هذا قد يكون ممن عرفوا بالنقل عن أهل الكتاب كما ذكر عن كعب الأحبار ووهب بن منبه ومحمد بن اسحاق فإن هذه الأخبار لا تصدق ولا تكذب إذا كان المستند لها هو الأخذ عن أهل الكتاب وأما إذا صرح هؤلاء فيما يخبرون به بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنقلهم كنقل غيرهم من أهل العلم ولكن إن لم يصرحوا وكان هذا مما لا يعرف له مستند في السنة فهذا لا يصدق ولا يكذب ثم في المرتبة الثانية ما ينقل عن التابعين ممن لم يعرفوا بالأخذ عن أهل الكتاب لكن أخذهم عن أهل الكتاب محتمل أنهم أخذوا قال وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذوا عن أهل الكتاب فما تختلف التابعون لم يكن بعضهم لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض إذا اختلف التابعون في مسألة على أكثر من قول فإنه لا يمكن أن يكون النقل عن بعضهم حجة على البعض الآخر وإنما يكون هذا من اختلافهم إما مرجع هذا إلى النقل عن بعض اهل الكتاب وإما أن يكون مرجعه إلى الاستنباط الذي يرجع إلى اجتهاده ثم ذكر مرتبه فوق هؤلاء قال وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن فالنفس إليه أسكن يعني أن النفس تطمئن إليه أكثر من النقل عن التابعين مما نقل عن بعض التابعين مما نقل عن بعض التابعين لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى احتمال سماع الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم أو من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من احتمال سماع التابعي من الصحابي ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل أيضا هذا يعرف بالصبر والتتبر فمجموع ما نقل عن الصحابة مما أخذ عن أهل الكتاب هو أقل مما نقل عن التابعين ه... هذه عدة أمور ومع جزم الصاحب بما يقوله يعني في أن كون الصح الصحابي يجزم بما يقول فهذا مما يدل على أن للصحابي حجة في هذا ولو كان هذا مرجعه إلى أهل الكتاب لما جزم به فكيف يقال أنه اخذه من أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم إذن هذه عدة مبررات يعني تجعل النفس تسكن وتطمئن إلى ما نقل عن الصحابة أكثر مما نقل عن التابعين ومع هذا فيبقى تبقى أقوال أفراد الصحابة أنها ينظر فيها ولها من المكانة في العلم عند أهل العلم ما ليس لغيرها لكنها أقوال أفرادهم ليست معصومه كما قال شيخ الإسلام لكن النفس تطمئن إلى النقل عنهم أكثر من النقل عن غيرهم إلى لكثره الاحتمالات التي ذكرها شيخ الإسلام هنا ولهذا كان الإمام أحمد وغيره من أهل العلم يقدمون قول الصحابي على القياس وعلى الاجتهاد لأن هؤلاء اسبق أسبق إلى العلم والفهم بل نهى الإمام أحمد أن يرجح بين أقوال الصحابة لأن الذي يرجح بينهم ممن يكون له الطلاع على أقوالهم ومآخذهم ولا يكاد يبلغ هذا أحد من أهل العلم إلا أن يكون هناك نقل واضح بين مما يدل على تصويب القول الآخر إذا كان هناك نقل بين كأن يخفى على الصحابي الطلاع على النص كما ذكر الشيخ الإسلام عن بعض الصحابة أنه خفي عليه النص في بعض المسائل ويكون النص واضح بين فهذا مما يقطع بترجيح القول الآخر نعم. قال رحمه الله والمقصود أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا يفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك نعم ثم ذكر أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه كما ذكر من هذا النوع ولا يفيد حكاية الأقوال فيه يعني لا يفيد حكاية الأقوال فيه لأنها ليست لا تنتهي إلى معصوم وإنما يقال قال فلان قال كعب الأحبار قال وهب منبه قال محمد بن إسحاق أو جاء في كتب بني إسرائيل فالنقل وحكاية النقل فيه لا يفيد علما بخلاف النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى عن بعض الصحابة لأن النقل عن بعض الصحابة مرجح كثيرا ما ترجح بعض المسائل النقل عن بعض الصحابة لكن مثل هذه الأخبار حتى الترجيح لا يمكن أن يرجح بالنقل عن هؤلاء يعني قول على آخر هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته مثل أن يكون هناك حديث يروى ليس هناك دليل على صحته لا من جهة السند ولا من جهة المتن وإما يقال روي عن فلان أو نقل فهذا لا يمكن أن يطلع على صحة الحديث مثل حديث ليس له سند ويقال قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا سبيل للاطلاع على صحته أو ضعفه إلا أن يكون هناك الطريق الموصل إلى المجتهد إذا ما نظر في سنده أو حتى في المثل نعم قال رحمه الله وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقوله عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه والنقل الصحيح يدفع ذلك بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل ثم ذكر أن القسم الذي يمكن معرفة الصحيح منه قال فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد كما أنه ذكر أن الذي لا سبيل إلى معرفة الصحيح وضعيفه أنه يوجد فيما لا يحتاج إليه فهنا نبه على أن الباب الأول وهو الذي لا يمكن أن يعرف صحيحه من ضعيفه يوجد في باب من أبواب العلم مما لا يحتاج إليه وأما هذا الباب الذي يمكن معرفة الصحيح منه قال فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد لأن الناس يحتاجون إليه فهذا يوجد في هذا الباب بل إن هذا الباب لا يكاد توجد مسألة في هذا الباب تخفى على الأمة كلها لأن الأمة معصومة أن تجمع على ضلاله بل لا بد أن يقول بالحق في هذه المسألة يعني بعض أهل العلم ولا يمكن للأمة أن تجمع على خلاف الحق أو أن تختلف في مسألة على ثلاثة أو أربعة أقوال ويكون الحق في غير هذه الأقوال ولهذا كان العلماء ينبهون, ينبهون المجتهد في النظر في أقوال أهل العلم أن لا يحدث قولا جديدا وهذا مرجعه إلى هذا الأصل ومن هؤلاء شيخ الإسلام بن تيمية كان يوصي الإمام بن القيم بأن لا يحدث قولا جديدا في مسألة اختلف فيها السلف لأنهم إذا اختلفوا في مسألة على ثلاثة أقوال فإن إجماعهم انعقد على أن الحق في هذه الأقوال الثلاثة ثم اختلفوا في أي هذه الأقوال الحق فالخروج عن هذه الأقوال يقتضي أن إجماعهم كان على غير الحق وهذا باطل ولهذا عصم الله أهل السنة بفضل الله وتوفيقه بهذا العصل بهذا الأصل من كثرة الاختلاف ولهذا لا تكاد تجد مسألة يصل الخلاف فيها إلى ما يصل الخلاف في الأقوال عند أهل الكلام بل إنه لا يكاد توجد توجد مسألة مما يحتاج الناس إلى العلم فيها تصل فيها الأقوال إلى أربعة أو خمسة إلا قلة قليلة من المسائل وهذا مرجعه أيضا إلى أن الخلاف نشأ بين أئمة وبين من دونهم حتى وجد الخلاف ولهذا تجد أيضا الخلاف بين الصحابة في أكثر المسائل لا يكاد يخرج عن قولين ثم يأتي في بعض التابعين ما, ما يكون هناك قول ثالث لعدم اطلاعهم على اجتهاد الصحابة فيكون مجموع ما ينقل عن السلف مثلا ثلاثة إلى أربعة أقوال أما إلى عشرة أقوال فهذا لا يكاد يوجد فضلا أن يكون الخلاف في مساله يصل إلى مئة قول فالمقصود ان العلماء إذا اختلفوا في مسألة فاجتهادهم في يرجع إلى يعني تقرير الحق ولا يخرج الحق عن أقوالهم ولا يخرج الحق عن أقوال أهل العلم لأن إجماعهم معصوم قال فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقوله عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره هناك نقول منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء صلوات الله عليه وسلامه والنقل الصحيح يدفع ذلك ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره نقول قد لا تثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالنقل الصحيح يدفع ذلك بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل يعني هذا الدفع ورد هذه الأقوال منقولة يعرف بالاجتهاد بالنظر إلى الأصول الأخرى مثل لو وجد نقل مثلا في بعض ما يخبر عن بني إسرائيل أنه شرع لنا مثلا السجود لغير الله فيأتي في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على بطلان هذا النقل فيظهر بهذا أن ما يروى أو ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يثبت بدلالة النقل الآخر أو ما يعرف من غير النقل بالاستنباط والاجتهاد في الأصول في أصول الشريعة نعم قال رحمه الله فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره نعم هذا أصل وهو مستند شيخ الإسلام في هذا أن المسائل إذا كانت منقسمة إلى ما يحتاج اليه وما لا يحتاج إليه فلا يقطع أن اختلاف الناس في المسائل التي لا يحتاج إليها لابد أن يكون لنجاعهم فصلا في الدين لان ما خطبنا بهذا وأما ما يتنازع الناس فيه من مسائل الدين فلا بد أن يكون الفصل فيه في كتاب الله عز وجل لأن الله قد نصب الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره ولهذا لا تبقى مسألة يتنازع الناس فيها فيخفى الحق على أهل العلم بل يوجد في أهل العلم من يقول بالحق وإن كان هؤلاء الذين يعرفون الحقهم قل قليله في كثير من المسائل المعضلة التي تخفى على بعض الناس ولهذا كان الرجوع إلى الأئمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عصرهم ومن جاء بعدهم من التابعين وكذلك من جاء من تابع التابعين وكذلك من بعدهم من الأئمة في المسائل المعضلة المشكلة يعني فيه خروج من النزاع والاختلاف كما حصل لكثير من الأئمة أنهم رجعوا لقول أحمد قول الإمام أحمد في مسألة اللفظ وقالوا بقوله كما قال الطبري قال وليس لنا في هذه المسألة إمام نقول بقوله إلا أحمد وبقوله نقول وكذلك الأشعري لما رجع إلى عقيدة آل السنة قالوا بقول الإمام أحمد نقول فهؤلاء الأئمة وكذلك في مسألة السؤال عن الإمام هل هو مخلوق أو غير مخلوق رجع الناس إلى قول أحمد إلى قول الإمام أحمد رحمه الله فهؤلاء لا يخلو الزمان من عالم تقوم به الحجة على الخلق وقد يكون هذا في العصر الذي فيه الاختلاف وقد يكون في غير هذا العصر لكن الله عز وجل يحفظ السنة بالنقل الصحيح الثابت عن هؤلاء كما قامت الآن الحجة على الناس بكلام أهل العلم السابقين الذين ليس لهم نظراء بل ولا يقارن العلماء في هذه العصور بتلاميذ تلاميذ هؤلاء مثل الإمام أحمد وغيره من الأئمة ولكن يبقى النقل الذي ينقل عن هؤلاء هو حجة على الناس ولا يمكن أن تخفى هذه المسائل على جميع الناس بحيث يبقى الحق ملتبساً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 أن أكثر المنقول في التفسير هو من باب المنقول في المغازي والملاحم لما؟ لأن الحجة في كتاب الله عز وجل قامت على الناس بهذا الكتاب الذي نزل بلغة العرب فكون بعض الناس لا يفهم كلام الله عز وجل ليس هذا بحجه ولا يعني أن الحجة لم تقم بالقرآن وإنما قامت الحجة بالقرآن فاحتاج بعض الناس التفسير، وهذا من ضعفهم عن فهم كلام الله وهذا كما أن بعض المسائل يعلمها العلماء وتخفى على بعض الناس فعدم علم بعض هؤلاء بها لا يعني أن الحجة لم تخر فلهذا لا يمكن أن يقال أن كتاب الله عز وجل لا يكون حجة على الخلق لأن أكثر ما ينقل في التفسير لا يقطع بصحته بل الحجة قامت بكتاب الله عز وجل ولكن هذا التفسير احتاج إليه من يقصر فهمه وعقله عن فهم كلام الله عز وجل ولهذا يظهر فضل العلماء بكتاب الله عز وجل عن غيرهم فالذي يفهم الكتاب دون أن يحتاج إلى تفسير ليس كالذي يحتاج إلى تفسير لكتاب الله عز وجل ولهذا ما صنفت الكتب في التفسير إلا بعد أن نشأ الجهل بفهم كلام الله عز وجل وإلا في الصحابة كانوا يعرفون كلام الله عز وجل كما ثبت في الاثار المتقدمة أنهم كانوا يقراون القرآن ويتدبرونه ويعرفون ما فيه من العلم والعمل وما كانوا يسمون هذا تفسير وما كانوا يسمون هذا أن الذي يقرأ القرآن أنه قرأ التفسير أو قرأ اللغة لان علمهم بهذا متحقق وانما كانوا يتدبرون القران ولديهم القدره على الفهم والاستنباط لانه نزل بلغتهم ولانهم اخذوا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أن المنقول في التفسير كل منقول في المغازي والملاحم دائما شرف الاسلام يستند فيما يقرره إلى نقول عن السلف لاحظوا قوله هنا ولهذا قال الامام احمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد التفسير والملاحم والمغاصر هذا الكلام الذي يقرره شيخ الإسلام ويقول هذا من هذا استنادا لقول الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد التفسير والملاحم والمغاصر والمقصود ليس نفي الأفراد بحيث لا تكون هناك مسألة لها سند صحيح لكن أكثر ما ينقل في هذا ليس له إسناد وإنما مرجعه إلى الاستنباط. قال ويروى ليس لها أصل أي إسنان لأن الغالب عليها المراسيل لاحظوا هنا هذا تفصيل لما أجمل قال لأن الغالب عليها المراسيل وهذا لا كما تقدم لا يعني أن كل ما ينقل في هذا أنه ليس له إسناد لكن الغالب فيها ان ليس له إسناد متصل كالمراسيل والحديث المرسل هو نقل التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم على المشهور إذا أسقط الصحابي وفي قبول الخبر المرسل نزاع كما ذكر شيخ الإسلام في منهاج السنة وذكر أن الناس اختلفوا في قبول الخبر المرسل فمنهم من ينقل ما يؤخذ بخبره إذا عرف بالنقل عن الثقات ومنهم من لا يؤخذ إذا عرف أنه لا يبالي بمن ينقل عنه والمسألة فيها نزاع بين أهل العلم لكن السند المتصل في هذا الباب أنه قليل وغالب ما ينقل من المراسيل مثل ما يذكره عروه بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وبن اسحاق ومن بعدهم كيحرم سعيد الاموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي أي ما ينقل هنا في هذا الباب فأكثر ما ينقل في هذا الباب أن ليس له أسانيد متصلة فيميز فيها بين الصحيح والضعيف نعم. قال رحمه الله فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم ولهذا عظم الناس كتابة بإسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك وجعل الأوزاعية أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار ثم بعد أن ذكر شيخ الإسلام أن أكثر ما ينقل في هذا الباب يعني من قبيل المراسيل نبه على مسألة وهو أنه قد ينتشر العلم في باب من أبواب من هذه الأبواب في بلد أكثر من غيره فتطمئن النفس إلى الأخذ عن هؤلاء أكثر من غيره وهذا أيضا من التنبيه اللطيف في هذا الباب بعد أن ذكر أن هذه المراسيل من جهة الاحتجاج بها قد لا تقوى إلى الاحتجاج بها لكن قد تطمئن النفس إلى أن بعض ما ينقل في هذا الباب عن بعض أهل العلم الذين عرفوا ب. التبحر في باب من أبواب العلم أكثر من غيرهم فتطمئن النفس ثم قال فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم لأن المغازي كانت في المدينة فهم بها أعلى وهذا بخلاف ما يكون من ال ما ينقل إلى غيرهم من الأمصار ولهذا تلاحظون الآن في بعض الاماكن الموجودة في المدينة يعلمها العوام في حين أنها تخفى على بعض أهل العلم الذين لم يعرفوا هذه البلاد ومن هذا أن عامة أهل المدينة حتى العوام يعرفون أن جبل ثور هو جبل صغير خلف أحد وهذا يعرفه كثير من العوام بينما هذه المسألة أشكلت على بعض أهل العلم حتى إن ابن حجر في شرحه للحديث استشكل أن يكون الحرم من عير إلى ثور فظنوا أن ثور هو الجبل الذي بمكة قال وهذا مشكل فإن هذا يقتضي أن المسجد خارج حدود المدينة فهذا الاستشكال الذي حصل لبعض أهل العلم الكبار من المحققين ما حصل لبعض العوام في المدينة لأن يعرفون أن هذا الجبل غير ذلك الجبل الذي بمكة فالمقصود أن أهل المنطقة واهل البلاد هم أعرف بها من غيرهم من جهة استفاضة هذا فيهم ومعرفتهم به بخلاف أولئك فإنهم لا يقفون على هذا إلا عن طريق العلم قال فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهات إذن أهل المدينة لهم سبق في أنها كانت في بلادهم وأولئك لأنهم كانوا أهل غزو وجهاد ولهم عناية بمعرفة هذا الباب والبحث فيه فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيره قال ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك وجعل الأوزاع أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار أي أن هؤلاء الذين صنفوا من أهل الشام كان لهم فضل على غيرهم لأنهم كانوا أعلم بالسير من غيرهم لشدة عنايتهم بهذا الباب نعم. قال رحمه الله وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكيمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعفاء وسعيد ابن جبير وأمثالهم وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير واخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن واخذه عبد الله بن وهب نعم ثم ذكر أيضا تميز أهل مكة في التفسير لأنهم أخذوا عن ابن عباس وابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه التأويل فله سبق في هذا الباب لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له اشتغاله بهذا فالذين تلقوا عنه لهم معرفة بالتفسير ولهذا انتشر هذا العلم في مكة أكثر من غيره ثم قال وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود أيضا لأن هؤلاء أخذوا عن عبد الله بن مسعود ومن ذلك ما تميزوا به على غيره لوجود ابن مسعود فيهم وعلماء اهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير وأخذ عنه أيضا ابنه عبد الرحمن فهنا يشير شيخ الإسلام إلى أن بعض هذه العلوم تميز بعض أهل البلدان بالعناية بها لوجود أئمة وكانت لهم مدارس في هذا الباب كابن عباس وعبد الله بن مسعود كذلك في المدينة من كان من العلماء الذين أخذوا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلهؤلاء يتميز على غيرهم ولهذا النفس تطمئن إلى النقل عن هؤلاء أكثر من النقل عن غيرهم كما أن المغازي أيضا ذكر الشيخ الإسلام أن في بعض البلدان من مما يرجح الأخذ عنهم أكثر من غيرهم للأسباب التي ذكر ثم بعد ذلك وجد في هذه العصور الآن وقبل هذه العصور التخصص في مجالات من مجالات العلم فكذلك ما ذكره الشيخ الإسلام يقال أيضا في ما وجد الآن من أن اقبال بعض أهل العلم على باب من أبواب العلم فيكون له بحث ودراسة ونظر واجتهاد حتى يكون له من الاطلاع على دقائق بعض المسائل ما ليس لغيره فهذا أيضا يكون محل نظر وعناية عند أهل العلم يتوقف عند هذا هذا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بارك الله فيكم ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين بارك الله فيكم يقول هذا السائل أليس أبو بكر رضي الله عنه قد أخطأ في مسألة أسرى بدر كأنه يقول إذا جاء عن الصحابي شيء في التفسير فكيف يجزم بأنه صواب مع وقوع الخطأ أحيانا من بعض الصحابة في التفسير شيخ الإسلام ما قال أنه معصوم ولا يقال كما ذكرنا أن أفراد الصحابة غير معصومين لكن ذكر شيخ الإسلام أنه لا يعرف أن الناس اجتهدوا في مسألة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان الحق مع البكر بكر في الاستخلاف وفي موت النبي صلى الله عليه وسلم وفي تجهيز جيش أسامة وفي قتال المرتدين الحق كان مع أبي بكر بل قال شيخ الإسلام لا يعرف أنه اجتهد في مسألة فاخطا وأما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فكان كل واحد منهم يذكر رأيه ثم يأتي بعد ذلك النص مصوب ومخطئ لبعضهم فليس هذا من الاجتهاد الذي كان يعني ينسب إلى أبي بكر وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرهم فيما يرون ثم يأتي بعد ذلك النص فيكون هذا اجتهاد قبل نزول النص أما اجتهاد أبي بكر في فهم النصوص فذكر الشيخ الإسلام أنه لا يعرف أنه اجتهد فأخطأ ومع هذا ايضا نحن نقول ما قاله الشيخ الإسلام ليس هو معصوم فيه يعني إذا قال الشيخ الإسلام أن ابا بكر لم يخطئ ليس شيخ الإسلام بمعصوم فيما يقول نحن دائما على أصل عظيم أن إذا جاءت مثل هذه الكلمة عن الشيخ الإسلام لها مكانتها ولكن لا يعني أن كلام الشيخ الإسلام أنه معصوم في كل ما يقول لكن له من المكانه عند أهل العلم ما يعرفه أهل الفضل بخلاف من يأتي من لا يتعمل وقد يعارض بعض هذه الأقوال وهو لم يتنبه إلى ما تنبه له مثل ما ذكر السائل في أنه يتكلم في مسألة ليست هي من قبيل مسائل الاجتهاد وإنما هي من قبيل مسائل الرأي الذين كانوا إذا حصل لهم شيء استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه قبل نزول النص فالكل يذكر رايه وليس هذا اجتهاد لأن مسألة لا نص فيها فإذا نزل النص بعد ذلك استقر الأمر ولا يكون الرأي الذي كان قبل ذلك يقال أنه اجتهاد وإنما هو رأي نعم. بارك الله فيكم قول شيخ الإسلام رحمه الله أن أكثر المنقول في التفسير هو كالمنقول في المغازي والملاحم هل المراد به ما ينقل في التفسير من معاني الآيات أو المقصود ما ينقل من الأخبار التي تتعلق بالآيات؟ المقصود بالنقول التي منقول عن أهل العلم وخاصة عما ينقل عن المتقدمين في هذا وأما ما ينقل الآن عن المفسرين مثل ما ينقل عن الطبري فكتابه موجود الشيخ الإسلام لا ينكر هذا مثل تفسير الطبري فنحن نقطع الآن بأن ما ذكره الطبري في تفسيره أنه من تفسير الطبري وكذلك ما نقله عن غيره ينظر في سنده فقد يكون عن بعض التابعين أو عن بعض الصحابة فهذا يقطع به ويمكن أن يعرف لكن المنقول في كثير من الاخبار التي يقف السند عندما من ينسب إليه الكلام فلا يقطع بصحة هذا أو بكذبه أما كون هذا يمكن أن يعرف هل هو ثابت عن أبي بكر أو عن عمر فهذا يعرف بالسند لأنه يذكر السند في هذا فيدرس السند فيعرف أن هذا ثابت عن أبي بكر أو أنه لا يثبت لا. بارك الله فيكم يقول هذا السائل في قول الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد التفسير منها التفسير قلتم أن أكثرها ليس لها إسناد وإنما هي بالاستنباط فهل كونها مراسيل يلزم منه أنه أنها بالاستنباط؟ المراسيل بحسب من تضافل فإذا كان مما يضافل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الذي ينظر فيه فإذا قيل بأن هذا الخبر المرسل يقبل فيعني أنه لا يسع أحد أن يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قطعنا بقبول الطريق المخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما إذا كان منقول عن غير النبي صلى الله عليه وسلم فهو بحسبه فإذا كان عن صحابي فله مكانه وإذا كان غيره فهو بحسبه نعم بارك الله فيكم يقول هذا السائل معلوم أن شرط إقامة الحج فهم الحجة فإذا كان الناس لا يفهمون القرآن لضعفهم وعليه فإنهم محتاجون إلى التفسير وغالب التفسير لا أصل له فكيف تكون الحجة قائمة بالقرآن هذه مشكلة الفهم يعني إذا وصل الفهم إلى هذا الحد انظروا إلى المقدمات أن الناس لا تقوم عليهم الحجة بفهم القرآن وأن التفسير لا سبيل إلى كيف تقوم الحزين والله انه يخشى على بعض من يفهم هذا الكلام ويصل إلى هذا الفهم أن يفتن في دينه. ولعل هذا يعني تقرير لما ذكره بعض اهل العلم أن مثل هذا الكلام لا يخاطب به كل أحد هذه مشكلة لما يخاطب به اهل العلم أولا عندما يقال هذه المقدمات أنه لا يفهم القرآن إلا بهذا هذا غير صحيح القرآن كما قال ابن عباس منه ما يعرف بلغة العرب وكثير من القرآن يعرف بلغة العرب مثل أقيم الصلاة وات الزكاة ولا تقرب الصلاة وأنتم سكارى كل انسان الآن عاقل صاحب لسان عربي بل حتى بعض الاعاجم الذين عرفوا بعض الكلمات يفهمون القران بعض القران وهناك مسائل معروفة أيضا مستفيرة في الأمة يعني كما إذا سمع الرجل يعني وأقيم الصلاة يعرف أن الصلوات الخامسة التي جاءت في السنة ويعرف أوقاتها فهذا مستفيض للأمة وهناك مسائل نعم في القرآن لا يفهمها إلا العلماء وهؤلاء العلماء أيضا كثير منهم قد لا يحتاجون إلى كثير من التفسير إذا كان عندهم معرفه باللغة فيبقى بعد ذلك مسائل المشكلة تشكل على بعض الناس وكون بعض الناس يقصر فهمه عن فهم الحجة من القرآن لا يعني أن هذا يسعه أن ينظر في القرآن وإنما يسأل أهل العلم لأن الناس على قسمين في العلم علماء هؤلاء تقوم عليهم الحجة بالنظر في كتاب الله عز وجل وعوام تقوم عليهم الحجة بسؤال أهل العلم فهؤلاء لا يسعهم أن ينظروا في النصوص ولا أن يجتهدوا بفهمهم في القرآن ولكن يسألوا أهل العلم يسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا فإذا سألوا أهل الذكر فأفتوهم فإن الحجة تقوم عليهم بفتوى العالم المجتهد الذين أمرهم الله عز وجل بسؤاله وإلا فأي معنى أن يأمرهم الله عز وجل بسؤال أهل العلم ولا تقوم عليهم الحجة بفتوى العالم بل إن الحجة قائمة بفتوى العالم للمقلد وللعامل فالحجة قائمة على الخلق جميعا إلا معرض أو مقصر لكن يبقى بعد ذلك قد يجتهد المجتهد ويخفى عليه بعض الحق كما اجتهد كثير من العلماء وخفيت عليه المسائل لكن هذه المسائل ليست هي مما يتعلق بأصول الدين وإنما مسائل متعلقة ببعض المسائل الجزئية خفية الحق فيها على كثير من الناس حتى إن شيخ الإسلام صنف كتابا فيما أشكل على الناس فهمه من التفسير وذكر بعض المسائل مشكلة على بعض العلماء لكن هذا لا يعني أن يفهم أن القرآن أنه لم تقم به الحجة بهذه المقدمات التي ذكر السائل بل هذا خطير ثم ما يقال دائما في أن التفسير ليس له إسناد ليس المقصود يعني ما فهم السائل أنه ليس هناك بل إن كثيرا الآن من التفسير المدون كما الآن تجد مثلا تفسير ابن كثير أو تفسير الطبري أو تفسير البغوي أو ما ينقل عن شيخ الاسلام فإن الحجة تقوم بفهم العالم لكتاب الله عز وجل واجتهاد العالم في التفسير كاجتهاده في مسائل الأحكام فالحجة قائمة على الناس بل إن ما من مجتهد الآن يريد معرفة فهم آية من كتاب الله عز وجل إلا ويجد من كتب التفسير ما تعينه على الفهم بحيث تقوم الحجة على الناس لكن هذا الكلام في باب آخر غير الباب الذي قصده بالشاعر نعم بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين